ألم نشرح لك صدرك لقد شرح الله لك صدرك فحبب إليك تلقي الوحي ووضعنا عنك وزرك وحاططنا عنك الإثم الذي أنقض ظهرك الذي أتعبك حتى كاد أن يكسر ظهرك ورفعنا لك ذكرك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 ووجدك عائلا فأغناه ووجدك ثقيرا فأغناك فأمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا برعاية أوقاف نورة الملاحي. سورة التين مكية من مقاصد السورة إمتنان الله على الإنسان باستقامة فطرته وخلقته وكمال الرسالة الخاتمة التفسير والتين والزيتون أقسم الله بالتين ومكان نباته وبالزيتون ومكان نباته في أرض فلسطين. التي بعث فيها عيسى عليه السلام. وطور سينين. وأقسم بجبل سيناء الذي ناجى عنده نبيه موسى عليه السلام. وهذا البلد الأمين. وأقسم بمكة البلد الحرام الذي يامن من دخل فيه الذي بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد أوجدنا الإنسان في أعدل خلق وأفضل صوره ثم رددناه أسفل سافلين ثم ارجعناه إلى الهرم والخرف في الدنيا فلا ينتفع بجسده كما لا ينتفع به إذا أفسد فطرته وصار إلى النار إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات فإنهم وإن هرموا فلهم ثواب دائم غير مقطوع وهو الجنة لأنهم زكوا فطرهم فما يكذبك بعد بالدين فأي شيء يحملك أيها الإنسان على التكذيب بيوم الجزاء بعدما عينت من علامات قدرته الكثيرة أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بجعل يوم القيامة يوما للجزاء بأحكم الحاكمين وأعدلهم أن يعقل أن يترك الله عباده سودا دون أن يحكم بينهم فيجاز المحسن بإحسانه والمسيئ بإساءته